بسم الله الحمد لله الذي عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع الحمد لله المنفرد ب ا ل ق د ر ة العظيم الذي لا يقدر أ ح د احد منا وأسلم على من رفع الله في العالمين الله قدرة رفع ذكره وأطل على في م صلوات ل و ا ربي س منا ه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وقفة في هذا الشهر بعد عليكم ع السلام الكريم الذي إخوتي في أما ورحمة ما وقفة ر ف قدره كان يدعى لهذا الشهر س ت ة أ ش ه ر قبله أ ن تدرك هذه الليالي و هذه الدقائق كان يبكى و يسجد حتى يدخل رمضان و هم فوق ا ل أ ر ض ما يريدون أ ك ث ر من هذا و نحن ا ل آ ن كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا و سيعود غريبا كما بدا ف ط و ب ة أ ي و ا ربي ت و ب ر للغرباء الذين يصلحون إ ذ ا فسد الناس ا ل آ ن أ ص ب ح شهر رمضان مجرد ما ينتهي ت ب د أ ا ل إ ع د ا د في المسلسلات ا ل ت ر ف ي ه ي ة وهم كانوا يدعون ضحكوا علينا ز ع ل رمضان شهر مسابقات اصلي عشر تذاكر بخمسين ريال وجعلت شيك ب ع ش ر مليار ووالله إ ن ي أ ب خ س و أ ج ح س في الحق لكن دعونا نقرب العقول م س أ ل ل ة ع ش ر مليار التي يسيل لها لعاب كثير من الناس الذين يعرفون الريال والمليون ثم قلت لهذا ا ل ق ف ل هذه الملاهي تريد ا ل ع ش ر ت ذاكر لك ح ر ي ة الاختيار و إ ل ا أ م ل ك لك عرض أ ف ض ل من هذا شيك ب ع ش ر ة مليار لكن ما هو ا ل آ ن موعد الصرف بعد س ن ة تجي الطفل ينظر ل ل م ل ا ه ي ويشوف السيارات تلعب والناس ت ح ك و ن و ا ل أ ل ع ا ب تدور ثم جاء وهم ب ياخذ الثلاجه قلت له حبيبي أ ن ا ما أ م ل ك لك شيء ما أ م ل ك ن ف على ضر م ا أ م ل ك لك أ ن أ خ ط ع يدك و أ خ ل ي ك تاخذ الشيخ رافتك افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين قلت له حبيبي هذه بعد نصف ا ع ه انت قعد اقناعه لانه يقول يا اخي فتن والسيارات تلعب والناس كلهم يلعبون كيف تقولي ل قلت لك هذه حبيبي عشره مليار تستطيع فيها ان تشتري ملاهي تجد هذا الطفل لا ي م س ل ك نفسه وغلبت عليه شقوته والفسن قال اعطونا ان شاء الله الله غفور رحيم واخذ التذاكر ثم جاء واحد منكم مشفق فتراتم انتحمتون انتم من عشان ما معكم جاء واحد قال يا قال يا جاهرين عشان ولا نقول حبيب حبيبي نحن نفدر ولا من قهرنا نكرر إلا ان التذاكر؟ مملك لك لا الا لك اخذ التذاكر بعد م ص ساعه انتهت هناك اقوام في نفس المشهد ب د أ يحسب في ر أ س ه و ب د أ يستعمل هذا العقل قال ع ش ر تذاكر تنتهي بعد م ص ساعه و اكون مثل هذا المسكين لا والله خذوا التذاكر انتم والعبوا اضحكوا اليوم انا ما اصح انا الان عندي صفحه ب ع ش ر ة مليار بعد س ن ة إ ذ ا بذاك انتهى م د ة س ن ة ثلاثمئه خ م س وستين يوما ن ت ه ت لكن انظر إ ل ى وجهه وانظر إ ل ى فرح قلبه ها أم لا ت س أ ل عن فرح قلبه ولا تبارك له ه اقرا كتابيا اني ظننت اني املك هذه الاعين غيري اعمى استطيع بعد المغرب اشوف طاش مطاش. وأشوف النساء و ا م س ع هذا النظر في الحرام لكني ظننت اني انتظرت واستغليت هذا الشهر اني ظننت ولكن اصبحت ان اكون مسؤوليه جميله جدا لانه ك يجب ان للموت. وقت ع انا و ن ب ت م س ؤ ب ل ي ه جدا ا م ضيع هذا وانتهى التذاكر خلاص ما يحتاج ت ن ط ع ه و ا ل آ ن يريد ان ي ح ت ذ ر قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منا خفضني يا رب ا ت ذ ا ك ر هنا و ا ل ع ش ر ة مليار وشر ي في ذلك ما ت ق د لابد ان ت ح م ل ل ا ز م تشوف ما ش م ط ا ل و ل ا ز م تنظر للنساء و ل ا ز م ا خ ت ن ا الغاليه تنظر الى ا ل خ ر ا م قال لا والله تشوفون مني هناك هل ي ع ط ى ف ر ص ة و قد جاء كل يوم انسان ينصحك يظن انهم غايرين منه ل ي ش ي ا اخي عندهم عيوب افعل مطوعا لماذا ا تناظر حرام ما عندك ش ه و ة قال لا والله عندي ش ه و ة طيب ما عندك م ماذا تلفزيون قال اقدر طيب ما تشوف نساء في الشارع قال له طيب ليش ما تناظر ما عندك جوال تعاكس قال له معي جوال طيب ليش ما تعاكس يمكن لا لا. الرجل يخطب على ع ش ر ة مليار وانت قال اتذاكر ب ع ش ر ة ريال اخواني ب ا ج ل هذا انظر ماذا قال الله جل وعلا بعد ه ا قالوا ربنا أ خ ر ج ن ا منها ف إ ن عدنا ف إ ن ا ظالمون فإذا قال اختاوا فيها ولا تكلمون رحم لكن رحمته قريب من اللي يعبد الله ورحمتي وسعت كل شيء من فساكتبها ما قال بصب بعضها وبعضها للناس لا ق ا للذين فتأكتبها ك وسعت شيء. فتأكتبها لمن? ل ل يتقون يا يعرف يسأل ويعرف كافي. خال انه معه كرام سوف ان ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخشاوا فيها ولا تكلمون اليوم ابنيت جعلك اليوم واقفه عند الله وقال لك انت غ ا ل ي عند الله سبحانه وتعالى ما بينك ب ي ن الجنان و أ ن تمشي إ ل ى الرحمن وفدا و أ ن تدخل الجنان وتتمتع في جنات النعيم وجنات جنتين د ن إ ا الا ان تموت صدقت أ ن ا و أ ن ت أ ي ط م ع كل امرئ منهم أ ن يدخل جنه نعيم أ م حسدتم أ ن تدخلوا ا ل ج ن ة ولما ي أ ت ي ك ل مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء ي ل ل ه عندهم ف ت والضراء وزلزلوا طيب ليش يا رب هؤلاء يقال يا رب لهم أ أرحم ن ت ل ولا تكلمون اسمع. أخير. قال فيها ولا تكلمون ر ا اختأوا فيها اسمع واسمعي اختأوا فيها ح م ي أخير ن إنه كان فريقا م ن ع ب ا د ي ك ا ن هناك ما ف يقولون نفس ا ل و ت بعد المغرب جالب في كان فيه أناس بعد المنسجد كان أناس ما راحة يخفل في فيه أفضل غ ا في تركة انه ل و س ا إلى وعلا كان فريق من عبادي يخفلون الزمان ولكن ي ق و ل ن انني ارى ان ارى ان ارى ان ا و ى ان ارى ان ارى ان ا ي ن ف ر ى ان ارى ا ل ذ ي ى ان ارى ان ارى ان ارى ا ت ارى م ن ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ا م ا ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى اللقاطات ل فاتخذتموهم ك ه ي ة ف ا س خ ر ي ة حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون م اني ا ل ت جزيتهم ة اني ج جزيتهم اليوم بما صبروا هو تشتهي عندها شهوة خواقة لا لكن ناس وعندها شهوة لكن بما صبروا أ ن ه م هم الفائزون ثم سألهم الله جل وعلا قال كم ل ب ذ ت م في ا ل أ ر ض عشر سنين قال ل ب ي ن ا يوما أ و بعض يوم ف ا س أ ل ع ا ب د ي ن قال إ ن ل ب ذ ت م إ ل ا قليلا لو أ ن ك م لو كان عندكم عقول تفرق بين التذاكر والمليارات لو أ ن ك م كنتم تعلمون إ خ و ا ن ي ب ا ل أ م س القريب د ر ت مريض و أ ن ا ب إ ذ ن الله بعد ا ل ص ل ا ة أ ذ ه ب إ ل ي ه هذا المريض عمره سبع وعشرين س ن ة أ ق س م بالذي لا إ ل ه إ ل ا هو كان في يوم من ا ل أ ي ا م أقوى من, كل من حضر في, في هذا المجلس كان في يوم من الايام أي من أ ن ش ط الناس فرط وعسى والله جل في علاه يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يظنون ان نحبه واملي لهم ان ي كيدي متين هذا في المستشفى العسكري اسأل الله أن يرفع في, المستشفى العسكري في غرفه رقم تسعه في العزل لا يتحرك منه الان ا الا ا ل ر أ س فقط تجد رجل كامل ما فيه ولا ع ض م من ا ل أ ع ض ا ء يطيعه والله يده لها س ن ة وسته ش ه و ر ما رفعت لك ا ث ل ه ا طلب مني اني اجيب له شوربه بعد ما حاولت فيه لازم تقول يا خالد ايش مش م ش ت ك ي اليوم بعد ما حاولت فيه والله قال ما ابغى شيء الا عم قال والله العظيم ا ن ي م ش ت ك ي اكل بيت لكن ا ستة شعور ب شوربة د أ يقول طلباته في هذه الشوربه ة جبت ل الشوربة اليوم اللي بعده جيت في جيت انها ما تاكل ا ل ش و ر ب ة ويش وسالت السودان اللي معك ليش ما اكتبت خالد قال والله ابو مجاهد أ ن ا مشتهيها والله واللي ما طلبتها منك إ ل ا والله اني ن س ي فيها لكن والله يوم تذكرت اخراجها وانا ترزقت اخراجها ن ت عليه والله لان م س أ ل ة عندي وعندك م س أ ل ة ب س ي ط ة ما ت أ خ ذ ثلاث دقائق تذهب لدوله المياه ثم ت أ م ر يديك التي م ش ت ر ي ت ه ا والله و سوف ت س أ ل عنها ت أ م ر يديك ت ن ز ع م الان م س أ ل ة ب س ي ط ة مالي احد منا عليك فليش تجعل وتتكدر وتشيل هم إ خ ر ا ج ه ا ثم ت ن ظ ف نفسك بنفسك ثم ترفع ملابسك بيديك وتخرج من الحمام عزك الله هو ل ا يقول والله العظيم أ ن ي أ ش ت ه ي ا ل أ ك ل لا تذكرت إ خ ر ا ج ه ع ذ ف ت ع ن ما ع ز ب راه ل أ ن ي جون ث ل ا ث ة يحملونه ويقلبونه ثم ينزعون عزكم الله ا ل ح ق ا ئ ض تسعه وعشرين س ن ة جابو سنه سته شهور ما كان يحتاج ولا كان يفكر اذا جاب ي أ ك ل يفكر في اخراجها يقول ادري والله علاء شفتهم حاطين الكمامات وينظفوني و ش و ف و عيونهم كلهم كشرين من ا ل ر ا ئ ح ة يقول ادري لولا الراتب اللي ا خ و ن ه وحاجتهم ما حد نظفني وها هو اخر في مستشفى نقاها يقول مات ابوي وانا عندي اثنين من الاخوان كنا ثلاث رجال في البيت ما كان يحمل همهم ولا يطعمهم ولا ي و ص ن ه م الاكل ولا ي ح م ل ه م اكياس الرز ولا الذبايح ولا الغاز الا انا فقدر الله جل وعلا عليه حادث اصيب ب ش ا ر ة وباع الاطراف فقالت لام لاخوي كل يوم واحد منكم يجلس معا يخدمه اخواني م ا نعرف هذا الكلام لكن ا س أ ل الله جل وعلا في و ج و د ك م كل يوم و أ ن ت م أ خ و ا ت ي ا س أ ل الله أ ن ه م ا يذيقكم منه الناس اسأل ا ل ل أنه ل الناس ي ج ع ت ظ ف والله لتذوقت ا ا ذلك ل أقرب ن إليه يقول فاستمرت الحال على ما هي عليه كل اللي مسؤول هي يوم ينظفني جي يوم من أيام اللي كان مسؤول عني أخوانا واحد فاستمرت ما كان من يقول جالي انا ابنك بس شوي وانا في الطاله يقول راح قال ن ق و ي أ ن ا اليوم ماعده خ و ي ا ي تكفى اجلس معها اليوم وانا بروح والله ا ل ي ماعدهم و ت أ خ ر ت عليهم يقول فارتفع صوت أ خ و ي الثاني و ب د أ النقاش قال يا أ خ ي ترى من يفضيلك ا أ ن ا ريح تهديدي أ ن ت أ ن ا م غ ف ل ة يقول أ ق س م بالله زلزلوني لكن ما أ م ل ك شي أ ق و ل هم ماعدا غفلوني أ خ ي في ك ف ت ح م ت واخذت الكلمه وقلت ص ب ر ت و انا ما صبرت عشانهم انا صابر عشان امي جالس معها في البيت يقول ومرت الايام والاسابيع والاشهر ثم جاء يوم والله لو انسى نفسي وانسى يوم الشلل اللي كثرت فيه عظامي ولا انسى يقول جاء يوم وانا هاذي ع ا د ي دائما في ا ل ص ا ل ة أ غ ف و ا ح ي ا ن و أ وأنا ن ا م على الكركي ع ل ى ا ل ع ر ب ي ة يقول فمالك انص ونمت يقول رن التلفون ف س أ ل ا ه وجت أ م ي و ص ع ت ا ل س م ا ع ة أ ن ا استيقظت على رنه التلفون لكني ما فتحت عيني كنت بانام اكمل نومي ق و ل ف ر ط ع ت أ م ي ا ل س م ا ع ة و أ ن ا أ س م ع قالت عليكم السلام و ش أ خ ب ا ر ك م طيبين اللهم لك الحمد ثم قالت منه زواجه زواج من ف م س ك ت ت قال سعاد ان نقدر نروح ا ل ز و ا ج ا ت عندنا هالعله سبحان الله الله ا ا عندنا لا يذيقني و إ ي ا ك م منه ا ن ا ولو اقرب ق ر ي ب سوف تعرف و أ س أ ل الله أ ن لا نعرف في الدنيا و أ ن لا يجعل الله ل أ ح د علينا منه الا هو سبحانه يقول ت ر ا ح ظ ايام اضغط اضغط كبرها ا ل ل هالكلمة أ ق ص ى علي من الشلم أ ن ا ا ل آ ن على ما كان ياكلهم إ ل ا أ ن ا ومن أ م ي أ غ ل ى الناس اللي أ ن ا ما قعدت له عشانها يقول فصبرت الايام أ ي م كل ا أ و أ ن ا هذه ا ل ك ل م ة تكسر فيني اقوى من الشلل علي يقول فقلت لهم يمه يا انا بروح المستشفى النقاها عندهم برامج هناك ت ر ف ي ه ي ة قالت لا اجلس يا وليدي قلت لا والله يمه هني ي قلت و ق ل لها عطني راسك اضربي ي ع ن ي ر م ت حبيت راسك ي تكفيني م ولا ت ر ب ي ن ي يقول ما ودي انا اروح عنهم لكن ما دامني عمل عندهم م ظ غ ر ينتظرها وطلعت وافاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمت الله لا ت خ ص و ه ا ان الانسان لظلوم كفار تعال صلى حبيب الغالي يوم أ ن متعت الله جل وعلا بهذه العيون لا تنظر إ ل ى حرام من صام رمضان ما قال إ س ل ا م ا ا ل إ س ل ا م سهل حبيبي تصلي تزكي تصوم تشهد الله اليها الله وتحج مع حمله سهل قال من صام رمضان إ ي م ا ن ل أ ج ل هذا قال عن المؤمنين طبعا أ ن ا و أ ن ت و أ ن ت اخيه ابليس أ ع ط ا ن ا من زمان تزكي ب أ ن ن ا مؤمنون ومخلصون أ ن ن ا ومتقون هل أ ن ت مؤمن اسمع أ خ ي قد أ ف ل ح المؤمنون أ و ل ص ف ة الصحائف عند الله جل وعلا والصفات من الله جل وعلا عند إ ب ل ي س لا يضرك ابليس ل أ ن ه لا ي م ت ع الذين هم في صلاتهم خاشعون كيف صلاتنا متى اخر م ر ة بكينا في ا ل ص ل ا ة والله إ ن ه ليشيب عارض الرجل في ا ل إ س ل ا م ما كتب له من صلاته إ ل طلعت ا ص ل ا ة أ و صلاتين يقول ه الفاروق رضي الله عنه صدق يكتب له اليوم سجود خشع فيه و بكى ثم الصلاه ة يفكر في الدنيا بعد اربع شهور بكى يومه ق ا ئ م وبعد خمس شهور بكى وخشع في ر ك ع ة وكتبت له وجمعت فاذا بها ص ل ا ة او صلاتين لاجل هذا حبيب الغالي يقول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغفوا من ب ص ا ر ه م م ا ل ق م المسلمين لان الاسلام سهم و م ن ا ل م ؤ م ن ي ن ل أ ن ه م لا يقدمون بين يدي الله ورسوله هل أ ن ا و أ ن ت منهم إ ذ اذا الغض بخرك إ كنت منهم يقول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قال الله ورسوله أ م ر ا أ ن يكون ا لهم ل ا خ ي ر ا من أ م ر ه م هؤلاء المؤمنون عند الله جل وعلا فهل أ ن ا و أ ن ت منهم ممن ن من يصوم رمضان إ ي م ا ن و ا ح ت س ا ب تحتسب أ ن ك تدعو الله كل يوم كيف تعتق من النار في هذه ا ل ل ي ل ة وكيف افعل اسمي واختي الغاليه ن ا ك وهذه آ خ ر ف ق ر ة أ ق ف م ع ت فيها في المستشفى عندي ط ف ل ة في العنايه ا ل م ر ك ز ة أ و ل ما دخلت عليها اذ بي أ ر ى الله جل وعلا اعطاها رجلين كامل وجذع كامل و أ ك ث ا ف و أ ي د ي و ر ق ب ة وشفاء ثم والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو لما فعل إ ذ ا بها عندها عين و ا ح د ة ك ب ي ر ة والعين ا ل ث ا ن ي ة فيه خط و أ ر ب ع رموش ما في عين والله خط و أ ر ب ع رموش لاتفكر و أ ن ا أ ن ظ ر إ ل ي ه ا صحيح إ ن ا ل إ ن س ا ن لا يطغى الرؤى والله لو كبرت هذا أ و كانت أ خ ت ن ا ا ل م س ك ي ن ة التي ضيعت عمرها أني لبثت لسام وجعلت النقاب وكحلت العينين والله لو كانت بهذا الشكل والله ما نقاب. لا إله إلا هو ولا الرموش ما لقاب بالذي لا إلا ما الأربع الإنسان لا إذا الله إذا الله بالله لبثت إله كحلت ثلث لكن عينه متى أخث يطرأ عينه إن شبأ الراى مستغنى واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه لكن يوم أ ن ي أ خ ذ الله م ن ما يعمل هذا أ س أ ل ك سؤال اخير قبل أ ن تنفض وانفض هل ر أ ي ت في حياتك أ ع م ى واقف عند محل ب ش و ش يبغى يركب لا ديجتال ي ولا سوبر موديج ولا أوربت في حياتك أعمى واقف أو يقول لك والله حياتك أنا مثابة الصلاة أعمى بعد في عندي م ن ولا ما رأينا في حياتك في ه رأيت ر أ شلت من ط ف ه و اوربك ح د م ش ل شيئا ا ي ويدحف في السوق على لحيته وما هل راينا ئ ي س وحدك كيف وطلع و واللسان وهي وتبحث ن ه لحيتها ا معاقة على يتجبر ذنّلها وأمعم ان ل الانسان إن ا ليطغى ا ا ل راه استغنى إ خ و ت ي هذا الشهر والله ان خرج عليك عندك احدى عشر شهر في كل يوم في مثل الراجح يموت أ ق و ا م نصلي على جنائز عشر خمس في كل يوم ظهر وعصر هؤلاء كلهم ن لم ض ا يدركوا رمضان جب عمره 19 سنة ميت بعد الفجر أخي ا ل م ا خ ي أ س أ ل الله جل وعلا و أ خ ي ت ي أ س أ ل الله العظيم بمنه وكرمه وبجوده وبنور وجهه الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا و ا ل آ خ ر ة أ ن لا يكلنا إ ل ى غيره ط ر ق ه عين و أ ن لا يجعل ل أ ح د علينا م ن ة إ ل ا هو وان يجعلنا نقدر هذه النعم فنشكرها اعملوا ما قال قولوا اربعه و ل ا ك ا اللهم كما جمعتني ن ي ب م ي ا رب ا ل ع ا ل م ي ن أخرى أ ق ر ع و ع ي ن ه م ب ر ؤ يكون هناك افراد و ي ع ط ي د ي ة ر ا د ويعطيك افراد ويعطيك ا ل ر ا د ويعطيك افراد ب ي أن ي ت ف ر ق ا خ و ا ن ي و أ خ و ا ت ي هؤلاء ا ل ل ه م لا ت ط ر ك ا ل ع ر ا د و ف ي صدر و ا ح د منهم ح ا ج ك افراد و ي ع د اللهم ا د و ه م ح ا ج ا ت ه م و أ م ن ي ا ت ه م قبل أن ي ت ف ر ق و ا من ه ذ ا ا ل م ك ا ن اللهم ا ر ض ي ع ن ي وعنهم ا ل ل ه م ي ا رب ا د و ي ع ط ي ا من ا ل أ ر ض أ ي ك افراد ويعطيك افراد و اللهم ب بحره ح ر أنخفه بقارون ا لا تبقي ف ا يكان ا ا ل ل أ ر ع ا ا رب لهم ع ا مكان ا ل كل ل ل م ي في ن لا لهم تبقي جنديا إ ل ا و أ ه ل ك ت ه يا رب العالمين اللهم لا تعيدهم إ ل ى بلدانهم إ ل ا بالثوابت ي يا رب العالمين اللهم إ ن ي أ س أ ل ك ا ب ن ر ي و ت ش ي ك الذي أ ش ر ق ت له الظلمات وصلح عليه أ م ر الدنيا و ا ل آ خ ر ة يا من ي ج ي و لا يجار عليه اللهم إ ن ه م قد بغوا و أ س و ا اللهم إ ن ه م قد أ ت و ا فلا ترجعوا إلى بلادهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في العراق وفي الشيشان وفي افغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين